وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَقُتِلَ فَهُوَ مَوْصُولٌ إِلَى اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ ظَنُّوا كَذَلِكَ وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَقُتِلَ فَهُوَ مَوْصُولٌ إِلَى اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ مَا لَهُمْ وَإِنَّ فيه اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لهم به من علم إلا لا استوى ومن وما قدروه يقينا وما قدروه يقينا